قاس والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أُدْعِيَ لِبْنَا مَا تَقُفُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا نخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج افلم ينظر الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما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 والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوق وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسس به نفس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 قال المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نعتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نعتيد وجا سكرت الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق لا كما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ما ذلك ما كنت منه تحييد، ذلك في الصور، ذلك يوم الوعد وجا. كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من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 الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد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 لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطائك، فكشفنا عن. كغطاء اكف بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مننا للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما وغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم عيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بولام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل بمزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوابن حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام That is the Day of the Salud Let it be with peace That is the Day ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن ما نبال الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم, الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم, بالحق يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا عن ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا عن ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدار الصدق بالقران من يخاف وعيد فذكر من يخاف وعيد